يا قرتي فيلاهي انا لونا في كل شيء الذين تروا تروني اشفي على ورق الخريطه لا ارى حولي حدودا تفرقت اخواني بنسيار ورق الخريط فتيلا حولي حدودا فرقت اخواني امشي على ورق الخريط لا ارى حولي حدودا فرقت اخواني نسير على طريق الفريطه الله اولي سدود انتم فتقمرنا يا اخوتي في الله اني جئتكم شوقي يثابقني الى الغفران يا اخوتي في الله اني طفلكم متشبث ببراءة الصبيان يا اخوتي في الله ماضينا في كل صدر ان نساء الله عليك في قريطه لا ارى حولا حدودا تفرقت على ورق الخريطه لا راى حولي حدودا تفرقت اخواني نوم جفاي, جفاي, جفاي, جفاي, جفاي, جفاي, جفاي ولا تدوم الغطي بدويكم قم قد ضاق بالجدران نوم جفا بثي بداويكم قد با قبل جدراني دوم جف يا ولد تدعو قد با قبل جدراني دوم بذويكم قد ضاقت الجدران دومت يا ولاة امور قمتي قد ضاقت الجدران